وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ سُمَّى أَن تُمَتُّرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِنَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 مكناهم في الأرض ما لم نمكنكم وأرسلنا السماء عليهم مدرار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وله مَا سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَغْيَرَ اللَّهِ أَتَخْذُ وَلِيًا فاطر السماواتِ والارض فاطر السماواتِ والارض وهو يطعم ولا يطعم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 شهيد بيني وبينكم، وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به وَمَنْ بَلَغَ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 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أضركي فكذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترعون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذَانِهِمْ وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 ولو ترى إذوَقفوا على النار فَقالوا يَا لِيتَنا فَقالوا يَا لِيتَنا فَقالوا يَا لِيتَنا نُرَد وَلا نُكَذِّب بآيات ربنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 حتى إذا جاءتهم الساعة بَغْتَةً قالوا يا حسرتنا طالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ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 لا ولقد جاءك من نبء المرسلين. وإن كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بأيّه ولو شاء الله لجمعهم على الهداة فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ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 والذين كذبوا بأياتنا صم وبك في الظلمات ميَشَ إلَّا هُوَ يُضِلْهُ وَمَيَشَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون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 فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناه بغتة أخذناه بغتة فإذاهم مبلسون.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 قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا ولا أقول ولا أقول إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ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 وما من حسابك عليهم من شيء؟ فتطردهم، فتطردهم، فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم ببعض اللي يقولوا، اللي يقولوا أهؤلاء من الله عليهم.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 قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ويعلم ما جرحتم منه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 ثم ردوا إلى الله ثم ردوا إلى الله ماولاهم الحق أَلا لَهُ الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع تدعونه تضرعا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 على أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياع أو يلبسكم شياع ويذيق بعضكم بأس بعض أُنظِر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون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 فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث ويره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء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 ونرد على عقابنا بعد إذ هدى الله كَلَّذِي استهوت الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحابه يدعونه إلى الهداة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 قوله الحق وَلَهُ الملك يوم يوم فخ في الصور عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه أزرأ تتخذ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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا إلَّا مِنَ الْحَدِينِ رَبِّ لَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وجعت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحجه قومه قال أتحجني في الله وقد هدى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 ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك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 أولئك الذين أعطيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، فإيكفر بها هؤلاء، فقد وكّلنا بِهَا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُمْ قَتَدَهُ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَانٌ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 تجعلونهم قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون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 وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُم وَرَأَى ظُهُورَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالكم الله فإن تفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنه والشمس والقمر حسبانا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 والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم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 فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عمله ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 وحشرنا عليهم كل شيء قبنا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وانشياطين الانس والجن شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقترفوا معهم مقرفون أَفَغِيرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَالَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدق وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وَإِنْ تُطْعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إن إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ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 وما لكم ألا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما افتريرتم إليه وإن كثيراً ليضلون يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون سيُجذون بما كانوا يقترفون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 أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَيْنِ يَمْشِي بِهِمْ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرمها ليأمكرو فيها ليأمكرو فيها وما يأمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ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 يجعل صدره ضيقاً، يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيم قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام لهم دار السلام لهم دار السلام, لهم دار السلام, لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا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 وقال أوليائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وَبَلَغْنَا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا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 وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافرون ولكل درجات مما عملوا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 لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَأَمْشَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ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 وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأعوام خالصة لذكورنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبيوني بعلم إن كنتم صادقين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 إلا أي يكون ميتة أو دم مصفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهلا لغير الله به فمن اضطر غير باضوء لا عاد فَمَنِ ارْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَاكُ الَّذِي ظُفُرٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ, الحوايا أو مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَائِهِمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالى قل تعالى أتلو ما حرم ربكم عليكم. أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقُ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلت فاعدل ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا وبعهد الله أوفوا وبعهد الله أوفوا, وبعهد الله أوفوا ذلك وَالصَّ كُنْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ.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 وتفصيلا لكل شيء وهدوا ورحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه والتقوا لعلكم ترحمون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 أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدٌ وَرَحْمَةٌ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 الذين فرقوا دينهم وكانوا شياع لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها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 دين قيام من إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين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 ولا تزر وازره وِزْرَ اخرى ثم الى رَبِّكُمْ مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائقا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم ليبلوكم فيما أتاكم سريع العقاب، إن ربك سريع العقاب، وإنه لغفور رحيم، وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم ليبلوكم فيما أتاكم إن رَبَّكَ سريع العقاب إن ربك سريع العقاب سريع العقاب وان لغفور رحيم